إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيلي صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقوم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم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 كري الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على, الدين ليظهره على الدين كله ولو كري المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة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 يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للعوارين من أنصاري إلى الله قال العواريون نحن أنصار الله